أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسم بالله تهذيمانهم، لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما همل هم وعليكم ما هملتم هم وإن تطيعوا تأتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 يعبدونني لا يسركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم ولبس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت عيماركم والذين لم يبلغوا الحرم منكم ثلاث مرات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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أعوذ بالله أستاذين بسم الله الرحمن الرحيم عشد كأنه أول مقبل العمان إياه عيدة كونتاً يا صدحات وكمي ذا النور قال تعالى أَلَّوِهِ وَأَقْصَمُوا مُنَا فَقِنْتِي بالله إلهي وَيَكُدْ دَارْتَانِ جهد أيمانهم دارت وضع فيه وقتين. لا تتفيه وقت كيده يودن بيسي ايه دارتان ويقول دارتان لان امرتهم هذا امرت النبي لا ينفملوا لا يخرجون ويبحى ايانو جهاتك ايالية جهاتك كهل جيلان وكل من جيلان وكل من جيلان وكل من جيلان ساسا يقول دارتان هذا لا تقسموا داران طاعة معروف طاعتكم عبعتان كنو الرسول كان عبعتان وهو اذن فالقال طاعت و المعروف لا يطانو وافك كليه في علميه واف بس مركه تعينا و معروف عليه يقان يا دارن ليلن يوم ماي يوعدت بن لواركو لو وخيان لواركو و بلام قبه يلا رماي سمحاي مركه بيناليال باتين علاماته و عين المنافقا لو غرت و بلام بريال باتين و با علامات المنافقين marka مر الله إن رواي ما هي هدارة درت في تعليم ومثله قانو هو أفكره قلبي كوجه صاعل كان ما كسم تعز إن الله خبيره بنا تعمله كل واحد في هذا أعطى الله إلى هي أعطى الرسول رسول قاطع فإن تولوا هديج سدن فإنما عليه فإن تولوا هداد جثتان فإنما عليه وحرسولك دفيسه ما حمرا و هي لو خمبارى او لو واجبيه او ها غارسين البلاغ برسولك دفيسه وعليكم اذا ما قمنت و هي لا دين ساره او ها هو يا ايها الرسول بلغنا من يريد اي الى ان قال مهل لي اطيع رسول قل اطع الله واده ورسوله فإنما عليه وحرس رسولك في ساحه ذات جيشتان محمره ايدهم قد دم ينسالين رسول الله صلى الله عليه وسلم شق قلبي في يويلهي كو وجهه ولا ينصو وعليكم حادث ان ما قملتم الى كو وجهه الى رسولك ابدالن قداتان وانتو طيبوه أداد رسولك عبد العلام تهتدو والهنون عيسان حق بالوافق عيسان إلهي ما إذن كرع لنقلنا الجنة قال عيسان وما عرض رسول رسول كدوشي سمعه إلا البلاغ قاسين مويا المبين وكويت الدوشي ساهوه فإنما عليه ما حمل ذي وطا والبلاغ مبين أم الله إلهي وغبلا قاضي وعملوا صالحات وعملوا ونفسهم إلهي وحبنا وقال لا يستخلصنهم وخلصات أيها ومردها في الأرض دولك دولك هي حكومة أيها و وإلهي كتاب تزيش على حكومة أيها كما استخلف سو إلهي وخلصها الذين كون من قبل هي كون ريول إلهي بأن دولك إسكار إذا مركع وإلهي دمهانه وتعالى أدبى ملحظها وخلصات الأرض وخلصات الله إلهي بالخليق كي النائب كي أو كفرنا يومه إلهي ثريي مركي إلهي وحده سبحانه وتعالى بلنقاري إن صدق مؤمن تاع ماشوا ونكسن u إلهي دول كن وياك وجدك يوم ما رحوا سيدا وقوي وقوي إلهي نبلن ورسوله صلى الله عليه وسلم كل إياه مديح كذبنا إلهي سبحانه وتعالى دول balan balan ayo gacanta ugu galiyo aduunka kabe jigan isoo dhulki carabta u dhin ayay kulliga hoos u soo gelin muslimiinta ilaahi balanka uu qaadanka iyeen hawl faa'iido isku daaxay gaarashine ay gaarsiin afriqada way dhaafeen yurub taasii gaari meelba أو مرحبا بقاعد دقيا يوم مامل ما عمر يالب بقاعد دقيا اللهم إياك أو مكان سنا يا دينهم دين تولي إلا دي دين تير تدار لهم وشاليق وضحو دين تولي سيره وانو وع الفريان اللي دين دوا لس كل في جري إلهي سبحانه وتعالى الله وجعل عاود أو حرق عاود ولا دو من جري ولا أيها الغدنا ولا يمكن أن يمكن سين أيام لهم يقدم دينة وديه حرية و سين أيام قال لي دينة ارتضى الله ورعله وبالنه غريب وليممكن لهم إلهي ويقول بذل أيام ساسو إلهي بلا قاية من بعد خوفين انت عب سنة أيام كدب أمنا وحصل بلا نهاد ذكابه إلهي وقاية عمل صالح تخلقها لقل انت عب سنة أيام قد دينة ودا انه اللي قلنه يتعب سنة أيام وان الحراع وإلا لديله كعب اي كعبسناين الاله حضور سبحانه وتعالى هو بدلها يعصيه مع عسى الامن يعبدونني ويعابدني لا يشركون بي شيئا هو مطرح لديله الى وجهين ومن كفر برب الكفر يا. بعد ذلك واله انه كشكر وإلهي سبحانه وتعالى وقال لغا من أن نفتي في مالكي في الدين في واحد سنين مارك الرسل النعوذة إلهي يساوي يرغب أنه كل شكر وعلى الخلق إيا خيرك إيا إلهي تعايفة سيبا للروس الكفري ومن كفر بعد ذلك فأولاكم الفاسقون وإلهي تعايفة كبّحة يلتطعسقين مارك عاصي قاتون إلهي نوسى وضمه كقالة يا مارك وقال لغاية إلهي نوسى وضمه كقالة دلوك خليف البرد ودينته المكينية عبسي إلهي وكاك عدوا عامل ويأتوا لقاء عدوا يوم اوه إلهي وحر سبحانه وتعالى سرعان هرى وكصوه من رأي لبسوا وده إياه لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون وقيموا الصلاة صلاة التوشي وآتوا بذكاة ذكالة بخير وعطوا الرسول الرسول قاعدة أمر كي فقعتوا إنه يكاهل لعلكم ترحمون أصلا إذا نقولنا لكي ترحمون إن حديث إلهي آخرية دونك بعضها الشام إلهي سبحانه وتعالى أبداع رسولك أبداع صراتنا تكلب رسولك. حسولكو إذنبري إلهي إن إنفرق لا تحصب أن هؤمنا لأينا كفروا كوة جالوري يعجبين إنا إن نقفق كان أيام في الأرض بلهم قال إلهي سبحانه وتعالى الدين دي في سالدك على السنة وخيرك إلهي إسلامك في دولانكوها اللوائم هاي قال له سبحانه وتعالى إلهي وصفات كاللو إيماني عمل صالحة التميسان ووضع عضل كده عشان يترسول قال له إذا قال أنا إنك قبن أيوم فيك سيحروا بنيين ويوتر بنيين وهم البنيين سبحانه وتعالى وحبي أنا عدى اللجنون بعد كانوا أنا إذا قبن يوم فموذي إذا قالوا إنك قبن حسن أيوم لا تحصلنا همراين الذين كفروا معجزين الثلاث يقولوا إنه عجزين أيوم إنا قبن كرواء يوم كعجزة يصاح موذي ومأواهم والنار ويقولون هو, هو النار ويقولون النار ويقولون النار رسول الله وقفة صباح يا أيها الذين امنوا الهي ينذجوا يا كتاب وصفكم رميه ليستأذن هايذن كايذن طلبان هايذن ملكت عيمانكم كوا يبينك فيهم ملكي هايه والذين كواه لم يبلغوا الخرومة آمم قان جاري ومنكم عرورتين كامل هوا الله واحد ما ثلاثة مراهة سباح جار ايضا محمد ثلنت الشاعة عمر رضي الله عنه بعض صاحبه وحواره وكسوه دكتيره الدوم كي الله صلى الله عليه وسلم مركاس بوري يساق قال يساوه روح دور الدنة لذلك قيبته وقال دلقشان او حلقه المرار اللي ذاته عروه سفع نمو جينات كجيبته وكاس سلاسه وقصه قال يساوه الجعراء مركاس بوري يساق قال يساوه روح دور الدنة لذلك سبحانه وتعالى اهرنتا وكا حالك الله سبحانه وتعالى ta'ala rasulka u yeereeyo kusoo daraadoonkiisa samarku u yeer qabaa yimid aayada maxaxowr rishow wa umar radiyallahu anhu mulham buu haduu wax ku taliyay ama wax jacayso faasoo qoran kusoo dabiyey wa hadii sayahay wax kusoo arta intaas oo meelad oo inta ku talayay salaad qoran kusoo مقام إبراهيم ka kamiraa أو السنة من مقام إبراهيم ويل باكمله. كل كعبد كذك عن الملوط في وطننا. نمر كعبد سان لوردا منا وطننا. أدي أنا كثري اللقاءن للروح المارك ينبوه كرسول. أدي تنيامو خير كل ووسيو. وين كيرجع إنك العين لا يسجا عيشي رسول صلى الله عليه وآله عمر بهرشو ودفنين. إذا ما كان له في الجميم هواي سلوك من لما كقصصنا هذا ما المدين بدل الإسلام شعر so meel lama wada faraysay oo haween iyo dumar sadaqa lahayn gelay jahil inta soo aan jahilnaa qaran ku soo deey gacanti jeetay aaysha marka saa xaa saayi na wakaayo soo markoo aad sanu soo abdi layla tashan laha marka karo ملهم بواه ماذا هو أحرابه؟ إلهي سبحانه وتعالى اضروه في كحرينه واثقه ودينه تسن كعال سبحانه وتعالى أردك يستحق مدك هو وفقه انتظر جارب إلهي هو وفقه وستو يسوي الهباية للنغة مرحب السلاطة يستيج كثيرتك يا أيها الذين آمنوا لدك إلهي يا عبدالله يدين كل حيبان يقول لدينا كوى لم يبلغوا الحلومة عنواليبها لقن أو, من او منكم يدينك ايضا كمينة وعرفوك انها كوى اوين دوا اجنبي الماء اجنبي جاء سوى لا تكاوى اوين سيلاوي ليس لا حتى تستعنوا وتسلموا الماء اوين يقنجار كواسا اوكوية يلاوي كوان لا تكاوى اوين كلهم يقول لدينا عليكم وصوى مركبونا وقو امرو ثلاثه مرات صبع جايين كان ضلبان واكو اربع دين جه من قبل صلاه الفجر وقت هو يحاول هو صلاه الفجر قاع انت صلاه ويله تكين وحينك وقتك لبادنا حين وقتي ويين تضعون قيامكم مركع اسكدغيسان او اسكدغتان من الظهيره من هذه الظهيره قايلوش ديرتي وتهن السوكه اللي يما ذا بوريك لا تاقو لا قبيشانيه انه وصلنا قناه وقت كديبين سوخني كور بارسخنجا ومن بعد صلاه العشاء من كثراده العشاء نتكلم كد الله يحيي ثلاثه اورات وصده جيرو اوراهو فيات اورات ويلاكم ان ك ثلاثه اورهدين مرك الصدق خارج عروت تجاري له وريقان كريم هيو أدنى مدينة إنه ليس وكيل إلا إنه يركان طلبان موية. بعدي سبحانه وتعالى ليس ماهان. عليكم بشين ولا عليم هي عروت تدشوا الجناح الدال الميروري الدبوي لكن هذا الدبوي هذا أذب تابريو هذا اللي صلّى الله عليه وسلم ساقم. هذيك كل الدبوي. مرك هذيك ييجي تدشوا ما هان جناح دنبي. بعده هنا الصدق هذا هو واحد أختي أنا هين شو هو إسكاز ترين وهو يعرفنا وصق جالس وهو كاز وقولي صق جاليان ويرد كلام معرفين. ألا وهو طواف كون طويل وقو عليكم عليكم بعدكم على بعض المكان مرمسان هذا wada diyaab iyo kaamaro inta gudiga soo مركز marka sadax waa toohan كذلك waa يبين kedaalika cidasi muujin laa ilaahay ay ay lakumaa alaayaha xikamto waqan sadarru walba aray maslaha ku jesto ila hadba buu ilaahayna farriye wax la naga reebo marba maslaha ku jesto ay xirto ay waadhis ka tan mar waqsan baa la saaynaa tuqaas taa lagaa inta كذلك صاروا يبين الله لكم الآيات إلى أحكام كثيرة طبعاً والله هو عليم إلى هو عليم بطن طع البلاي ووجي صار وقتنا السائدين وعورات إذن بنتوات حكم إلى شرق جيس كمتجثون قول كثيرة طبعاً كثيرة طبعاً كمتجث و إلى بارق الأطفال عروض ياريا مرخين جاراً مرخين جاراً و إلى بارق مرخين جاراً أربعة عروض منكم من يمكنكم على الفروع مرخين بارقان في حايدان طلبان وقت والبوت صدح لي وقت ما هو وقت قصد كما استأذنى الذين من قبل كو يا كور يا وويناء يا ضدكي وويناء اجنبها سيودان طلبان وقرب يا وقت والبوت انطلبان كذلك ساسو يبين لكم اياتي والله عليكم حاكي والقواعد احكام بلنبن كسو عرمسوا ربا وانضينا كجلتان كميطة كاس كميطة نالك للقش يقولون والقواعد هو كفار يستاي هؤلاء كفار أو من الناساي هؤلاء هاي كفارين دلما دم هاي كفارين غور عند غور سمي سو هوارب جود ما أو... دل أي سو بل ما كبحو لا وين ترد هن دلعين لم غور سدود وهابرطة وعسان صعب ما راي وها بخطر لكن هذا بوجزات حير جوده وسرعه ما ريح وكسومار رصد حسب كلا سماجريش دويني دختر بسرعه يا قديه الجرحار المتوا الطبيب العرب لهي ثاني مع حبر وين يسو دوين منو كتينا وانا ما غور مره وانا لبد غور على تي لا يدونا مكا حكو انجي كبلن فليت عليهم هواكس نا عاصر المكبهة نرشق كفر السوحيك كفر السواجورك كفر السواجورك كفر السواجورك فليت عليهم دشرة الله جناح ذنبي آيا دعن هنا اسكت فوريان فيها هن مريه واوهنا هجابتي واوهنا هنا اسكت فوريان دن نقققان غير متبرجات حرائي هنكم وامو الجنة يا غيركو البيهنة واينا تحورو اسكم ورجنو لكن مريه وويناء ونائي اصقب ضنايه ضرك بندايه فرنجتي اي اسكر عينس ما كدال مكباح نقطاي ويناتو حدنا اين غير متبجج متبجج هو موجنا يغير الحال يمين بزيله قرح واني سقفنا انا ايش دي دي او يساو وياك جنباي ميسه تمرير كفها تمري هذه واني استقبطو باخير لو خير بالام بالي هذا الشيء والساعه لكن الاجي اكيد في منظر جاولي انت اي hawr tan qon furaysan bay shii ka furayday oo ala guuseeyo waar hayke ka dhmadeeyo haday mariyay iska fooyso ilaahay subxana wa taala bay aaxlin aqabiyya ala bilaa qisa ilaahay korba sawar konray iyo ayaad bay jabisay iska socday horesta hadana khayr u weeyo alayhi subhanahu saata u لكن قد نباب المعيش هدى مريه يسكف يا رئيس وقوى عنده قوى فرصوا من النسائحة ودمرها الله تي كواسو اللي يدون نكاحا ان رجيك قبن نكاح وحا يكفر الثاني وحاو يكفر الثاني وحاو يكفر الثاني حيب في وقته فليس عليهم الجناح دسو الله الدنب معها اي عضاها هدى اسكدقان ويسكفوا رئيان فيابه هن مريه هدى غير متبرجات حاليهن قوى ان موجين ابتديت ما موجيان ابتديت وين يستحق لنا خير العون اي اس دوران او اي تجاب كل ستواني هو وين هو هلكا جاراي واو خير بان او فضل والله هذا حتى رسول الله عمر رضي الله يوم البخاري الحديث رسول اما انا أستاذ لكن استاذ حقرتني الله جل وعلا جباني عندنا دارينه كل يجوا السال يسجد وين مش وحاولوا يمنعه ولا شئ لا وفدي جل عمر في <تصفيق> البيت خير من إملاك الله ترى قولي قد دارين تاسكط على الله لا كفى عن هاي كوتراز لو أنت زال يسوي وقاص وحوض بير يسبر كنا الحصير في البيت خير من امرأة لا تلب ليس ليس على العمى ليس على حرج ليس ما هذا على العمى إن ضايل تشرس حرج دمدي ولا على العرج كين نفرة تشرس ما حرج ولا على المريض كيجرة كي تشرس ما حرج ولا على انفسكم نفتي نشرس ما ان انساكوا من بيوت بجرينك وهذا واحد ينكدم بام الكوا وحاول يغلب الصف السريع midu haweeya dhaytay ka raanjajik ina ma rafaqin taa lagu raawe haye ilaay ba udu daari wa indali wa naqo ganiya lug iyo melba nafa ka yeey wa xanuusay waxa ka lagu fasiray kuwno caasa warse loo dayeeyaa ha deere in wax la cunow soo fi arkaad ka dad sita oo xarisan ka wax آه. إن كوا وحلاقهم ما داموا سالوا كرعين هنا سالوا كرعين دم بكونوا ليس ماهن على العماء إن دوري يعيش حرجهن إن وحلاق عن إن ضلع وإن ولا على العرج حرج بسيط يعني ملسي يعني سمي يسمى والنافس وكاف مريض بسيط يعني سكر وحولهم مثل عن طريق تقبض سنة سكون ورناه ما ما يمشي ونبدأ كاره قاصر الدنيا نوح لرعن ولا على أنفسكم نفتي نبش هذا ما أن تأكل هنا فنثان من بيوتهم قريت هذا قريت لا تلقى عن تصاد دون فرق أن بيوت أباءكم أباءه قريت لا تلقى عن تذن ما بيوت ما بيوت ما بيوت أخواتكم عشرة جبرنا قريت بيوت يدري او بو أعمامكم ماتك اعمامكم ابسيغورجيس بو يدعم امامكم اذكر كوليس بو يدعم عماتكم غيدر كولج او بو يدعم اخوالكم ابسيغورجيس او بو يدعم خالاتكم هويدر كولج او اما مرت مساجد غوري با كوليسه لغودو وانو اميره وحالو غوري با كوليسه يروحو كامن سيدو اوكتايا دابا قاوند اينو صندبارتي كوليا كوليسه داسكا صاحب كراهو او اا وهو قايل ان غييساداه واخ كعنتو العجزي لوغا قاد واخ كعنتو راشن كيساداه واخ كعنتو ليس عليكم شي ما جناحه ذنبي ان تاكلوا جميعا حدث اذنك او بدن واخ عنتان كبر عنو او اشطات على هذا دلو عنتان ما لكن سلا بركه البدن إن لا يستغتى الله ويه يا صدق يافريعون، يا يا نقد ديه يا هل ما هوش، دخلتم بيوتا قريها دار قشان، فصل لهم علام خص بيوت، فإذا دخلتم بيوتًا هذة قريها قشان كاعي ميت كلام كاعي مكاد قش، يجري أتقول إذا أنت اللي يقولي تقول السلام، فصل لهم السلام، سلام من عند الله ilaa xisaas badan ka sano barakeysan oo barakeysan oo dayab acan wanaagsa du'a inta guddiisa salaam waxa kan kumareen kitaa oo ka midrirtahay hadan ciinagu dambay sidii ilaahay u xaq u damar qaaday Käden nostaminen, kuin nuoren. Vain te kyllä, guru, että salam kuvaus. Että ruusuilla on kuin valmistunut, jos heidän mukelussi, että salam kuvaus, abdesinkahku, kuvaus, okaa, että heistäneet se guru kuinka. Mutta guru, että merkki jäljessä, guru merkki jäljessä, كذلك ساسو يوين الله وليه وعبدين لكم على آيات الله فعهم سألوا عبد رضان إلائي سبحانه وتعالى إذا الله ربيه خيركم يلدون عبد رضان هي أحكامك إن والمؤمنون مؤمنين توسعوا يوم الذين قوة آمنوا بالله ورسوله إلائي رسولك ربي وإذا كانوا معه ومركب رسول كمن يسيهن على أمر جامع أرن جامع منه أو الله رضيكم إلائي أول الجوعان مركب رسولك الجوعان لم يذهبوا إشكالهم هيا yaa dakhra lugjira haadba lugjira waka ka fadhi maayaan hatta yis taabino ila rasuulka eden way diistan wqo mu'minu wqo ilaahi iy sumayyah ka surke salallahu alayhi wa sallam markaa rasuulka la joogan oo arinto ay taay arin qarno in loo wada قال له الحقيقي إن الذين الكوى يستأذنونك إذن ككوى جينسانية ورائفة كوى الذين هو الكوى يؤمنون بالله ورسوله الزميال فإذا استأذنوك مكا كائنا ضربان لبعض الشانين شو أنت ولا قايفت حال أولاهي يضن أولاهي منكم قلوا إيفسا فهذا إذن لمن شئت من لهم وحرا سبحانه وتعالى أولين ان الله غفور رحيم وي ودعيت ذلك سو قر خير ما بان بيقوله تعادي اي كو دعاء يمشي بعدين لما لا تجعل سييلنا دعاء الرسول رسولك يريتانك بينكم لحين كدعاء بعدكم سيبركينوا وييروا او ييروا بعدن محمد واله وصحبه اجمعين سبحانه وتعالى يا رسول الله يا نبي الله صافا قد علم الله الهي وربي الذين القوة يتصاللون سيسيبنايو أو منكم بينكين كملها لواذا إيوه إسقارين أي أو جيدا إيوه روع أي لا صردو ح هذا حاله الجاني عجاد وكلا الوجرة فلأي أي مناقضة وظلم أي وسيبناي سواء سوو أدهسي سواء إسقارين أي فل يحدث الذين القوة يخالفون عن أمرين رسولك امر كيس الخلافية ان تصيبهم هنا شت فتنةهم دين هنا يفتنة كل دعاء ان نفاء قلب فقاو ان بدعائي كل دعاء إن, ان حراف كل دعاء بنتي اي كفجي وثلان مع رسولك انه يشي سوى حل والبو لكن صنوه رسولك سلاف اله سبحانه وتعالى وحن يخطب بكو سلانتا ان قلبه يقول اله يسيجي لسال صنوه رسولك وقلبه يقول اله يحق كفجي لسال الهي وقف دمائنك انت هناك في النوبة يقول خاطر الهي بحثمانا يسأل نعوده لله وانا اتجعل عطولة كله انت كتا قامنا صند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك انكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم بعضا صار سوية سانة الرسول كهوية قد يعلم الله الهي و هوية الذين كوى هو يتسلى لنا سيب سيباني او منكم انكم انكم انكم انكم انكم لوالا ايه ورش وحقوق جباني، فليحذر، هكذب تونا الذين قوى يخالفون عن أمري، فصور كامر كيف الخلافة ينتصرون في دنيا، أي، دين تحقن سنك قد علم، في بأن، دينك أتقان، خرب ما، قال بقول الفجس، ضبا الم، منافقنا كبرسون، أو يسيون علاما عريض، نادون كل إله وكل عطاب، هكذب تونا بن، إنا لله وحوله ما في السماوات والحق السماء والأرض qadi aray wiyaay wogey ma antum aleey roob waxad ku socontahay walba waxad ku socontaa ilaahay wakoogi hadda ilaahay taa ku socon adan jacayl ilaahay iyo rasuulka jacaylkiisa iyo diinta ku aan xalkeeda iyo jacaylka qalbiga ku jiro oo adana jowareen ka muqta هذا wakoogi hadda baraaya qalbigaaga ويوم ما ينذرون اليه ليدينوا سوعين الى الله حق يس فيربهم يرجعون ذلك لسوعين الى الله حق يس فيربهم الى وهو الراعي عمله السماء ويوم ما ينذر الى الله قد علم ما انت عليه ادنكم وحد تسنت الى الله و ويوم ما ينذر الى يرجعون يرجعون هذا كل سوء عليه حقي فينرضهم الله ويغفر لهم عامل وحي السماء والله بكل شيء عليه بسم الله تبارك ان سوره الفرقان, هي ردها نزل سورة, نزل الفرقان سوره هي وردهاه وسوره كيها هو تبارك وحا سري تبارك وحا خير تبرك يس بان ثاني الذي الله نزل رسوله الجيل الفرقان اصدرت كسلون وعده كتاب كان ما عايش كان هي فضل كلفاره حق يا باضر حاشيه سيئاده يا حسان ابو قساره كتابك يوكزوديا على عبد الدونكيش دشيش ليكون فيو كتاب فونود فيو رسول فونود اللي الى الارامين عالمك ندي لنفدي جو الذي عليه بركه سبانته له اسكالها فوق السماوات سماوات مفتووه والارض ولم يتقب ان يران ولا دن ولم يقل له اثنوان شريك متشرك كلاه في الملك وحا وليله ملك جسخ لا يغمر هو كل شيء وهو الباسق الالهي فهو قدره الهي الشيء وهو قدره الشي تقدير قدرتم وكسو ابو ري الله هو قدره نور شيء كما سي هو ودنكم لقد يميت انت ادنكم جوه سوى الله قال له حيث من دونه إلهي سقيس آلهة لا يخلقون إلى جرس ما أبوران شيئا وهم هي يخلقون الله أبوري ولا يملكونهم من ملكيان لأنفسهم نفطه الله ضرًا عبارته ولا نفطه نفطه ما مرد من منعصده كران ولا يملكون من ملكيان موتًا لبشر ولا حياة نورًا ولا نشورا صدحتًا انتب منه وحنا يسنن وحنا وحن صدحته اي ناجي قد وقال اللي كي وحيدة كفروك فيه إن هذا ما هذا كان معه إلا إذكوا القرآنك كان معه إلا إذكوا بين أبور موين افتراه وحصولك أبور وعانه عليه وحاوكالمين بين أبوركم ومن آخرون قرق أيها وحاوكالمين فقد جاءوا قال صداتي إلاء كتاب كيسا كتلي فقد جاءوا وليما دين بل من بين ليما دين قال لهم وزورا يبين وقالوا وحيه ان جارين اصدروا الاولين سردهم مكيوي واسمه كذ جري أيوه رح يكوى الرمان يعني سرده رح كم تكهر بس ان صامر مدير جندي وقالوا وحيه ان الاولين القرآن كويها هو رسولك بكرة كل وحاتنا هذا أنزلقه كتار كوحات الذي الله يعلمه السر وحقه قرصان في السماوات والأرض سرطة سماواتك هي دولك كل جبتة إلهي يقعب إلهي إنه إلهي كان ورعا غفورا رحيم وحسا لها وإعباد الله الكبير إلهي توالي الله أكبر ودن كلامك إساء كوين وابين كوين وابين أبور كوين صلى الله عليه وسلم هو سيدنا سبحانه, سبحانه وتعالى كوادي أكبري كذلك بالدارفة جنك قليلي إلهي الحليم ليس فيه وقاله وحيدهان رسولك هذا ما يستطيع هذا الرسول رسولك كنها محاوسك ناري يأكلوا وورعنا يا أطعاما انتظوا ويمشي فلاساق السوق ورسوا عني ورسول إلهي بصواده بحق سبحانه وتعالى وقلوا كمارمون فرسول قام برناس هنا ايه وانتظر هنا ايه شتيسنا فرسول لو لا انزله هل لا انزله محلوه من سود جنوه اليه حاجي سمره ملك محلوه سود جنوه هو فيقوله هو همه ملك قال رسول الله سعره انت قلبك مركو يسوي الشيكة ايه بعدها وار انتي نحن لا يسود جنوه اقصر سبحانه وقالوا هيدا ما لي هذا الرسول سعاله يا اب من حال رسولك انوصقنا هو يأكله طعاما عن طبق القناة ويأمشى في الأسراء من سوق رسولك انوصقنا يا حذق وثاة سنة لو يهذل إليه مالوثو الدجيوة من حالوثو الدجيوة ملكم فيكون معه ملكات مهمة حيث أنه قولي نذيلا مددك ودك أو يلقى إليه من حالوثو الدجيوة لحاجس الكنس العكسة ربنا دهن أو تكون له جنة بارن وهو هل كانت كي يقول له وصن شقوا أبهم يأكل منه وحكا عنه قال له ذي وقال الظالمون ظالمين تي قاضي وحيدهم ان تطبيقون ساشي اسكدهم مر عيسان إلا جدينا ننمويا مسطورا للسحرك ننكر وحكا لم يهر وننسحرون وروا يسا فانا لكن وتعال كيف أصير ضرب ولا كلام صار أي فجسه ما ين معايره؟ هل ويسوع طقوا؟ فوحاهم سيد ماركوفر كان هو مصر فوحاهم هو مجنون فوحاهم هو شاعر فوحاهم هو كين واحد هل ملك وسليم وياهم؟ انظر كيف ضرب ولا كلام صار بس ما عيره فجسه ما ينفع. لا تكادين هل ملك مصر حالك حضرنا كوالا نبا مالبا كوالا نبا مالبا كوالا لان حقه وعركة كله فضلوا حقه يجرب مريم بقالي فلا يصدعون ما اولان سبيلا وضعي حقه ومران تباركة وحاة صريعية وخير كيسو البنية الذي قال لها ان شاهده ضوان دعالي يالي لها لك عادية خيرا وحكا خير بانه من ذلك واحد اشياء محاة خنزي لو جوسو دنيو محاة waxa guriyo waan loogu dhisi way wax sooqa wuxuu ka mar ma loo seen way ilaahayga haduu doono wax ay sheegayaan wax ka fiican oo ka khair badan kusiin laha ilaahay asaasay laakin moos indoon asalku lama midoon oo la iga ilaahay in doortiin sidoo dad ay ma inaan ma aan aba dar isa imam bukhari sana ka koori aya la socday qoraha oo si dhaash markaasaba wixii ya aba dar atara al-uhud gaar ma yeesho wajoo wuxuu maray ta markaasana waxaanu maray qoraha oo way gaabnaayeen waxaanu meel kugu dayay markaasana wiihaa markaasaba wiiyay wuxuu daarte in dab la iga dhagmay jooy oo hal maalin iyo halabeen uu ورب الكعبة هم لا خسروا وقل الله إلهي كعبة لابن كدرات وقوه وقص على البن وقوه مركا سألوه خال وخسر من على أكثرون وطفح فرارها البنب ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا كعنتم في الكعبة الموفي وقال يرمان فرؤ انت حوالي سيساين ويري هاي بي صلى الله عليه وسلم كذلك وقص على البنب مرك إلهي المده فقير بغاء رسول amanaan saaxiibeynte aad baan ugu farxsanahay oo adiga oo ku qubanayne sawirada hore ee salaam koore ee xagga nati belay mid ka inta jirku dhacay ayay dirijir mid ka bad faqrigu sameeyay ila oo ka dadka daay magana inta badan mar gaadiya كين نقويري حوال الله سيسغل فرساين سيقبل أن يقف على رسائن لبطل أيها رسول الله ورسال الله أنبي الله قال له تبارك وحفظ أيها بركبلا الذي الله إن شاهده الضوء جعله يلي لها لك عذيك خيان من ذلك واحد يشيقه إياه إليه إلهي محبسني هو واحد خيب إلهي كسينه جنات محبسين لها من تحت النار جنا الله أخر سبحانه وتعالى ويقال ويتعلق قصوره يقول وين او قصر يا انت تكوينه الى يقول لك لا كيف جاء ذا من دوله شو حد يمتل اخر وات اخره الى سبحانه وتعالى قصني يا ولا سوف يديك ربك فترضى وحارت انت كوسيه وحده الفلين بالظالين ونضم فالكذب ويبيين بالسعه قيامنا ب واعتدنا وانط بيارني لمن روحنا كذبت بيني بالساع سعيرا نار تآذ آه آه يآذ أهو ريس أين بيارني إذا شاطم نار قاسمت خيارك تو من مكان مل دقيق من ذكر مل صب صم مغلما كار صنعه الله ويكم غليان نار ت تغيرا أي سبلاذ ذكر دبليه يا دميرا يا قنمر الله تواجهين ما وشقوه ما in yida oo sawdu le ba waxa soo qaday dheer yada araysan soo soconaysan maaki maqlayaan baaley oo sawdayay دا دين سو سنع الله حقيدن արայ կ maqulaaniyo wada fiiraa sault wa ila hoqmarka lagu tooro minaa naarta xageeda mekaanan neel bay yaqaan oo xiriir ah muqarrarin hal iyo qol sokoon xiray inta la soko ba naarta lagu tooray meel ciyaah dacow walu yahanay ruyaali kaalka sabuur ruug waan hoogneey hooggayeyo saasaday halawdo ku لا تدع اليوم ما انتاويه صبورا هلك يوب واحدا وكلي هل مر يهال يا هل هذاك هو يا ويذ الصبر الكثير ان بدل هلك ويا تسال الله سبحانه وتعالى كيف قل وحاتنا الى محمد ادون قالوا انتسان اخر واحد يجي محمدين ترى ان يقول وين الى لا ديكاي السنه لا الدبرال واحد ما هي نضيع اخر واحد كجل قل وحات ذلك النار صنع عفا خير خير برض ام جنه الخلدي nista jannada annagaadi adun kan wax ka socda isku soo wada laga tagaa allaah tii jannada wuxuu dal murtaqoora dadka faqiin tahaan loo yewahay kaad oo xayaa say loon faqiin ba jannati و awal marye oo maasiiran maray socdaan halkaas ay socdaan qari qob bilaabaneysa markay dhimtaan si نسا روحه اي او بارتي عادكي شي يا نار كنوصى انو غلو انتو كا دبانو ادنكا و خيلا دونا لهم حقينتا ويهين و فيها جماعه دخله ماي شاونا و خاي دونا و من مااج و من شعر و ملابس و مناكح خاي دونا بوماي و ku janno lagaa tabay ku aadoon adwaas tan mar intay xirtan dhuxooda laar kay waxa bay leeyahay sha'oon bay leeyin tahay doona khaliijena iyo kuwariga haddana ma dhamaanayaan ma gaboobayaan ma caajisayaan kaan calaaqada biga wuxuu ahaayay jannada dadka saqiinta inuu jannada noocaas gaariyo kaan waa calaaqada rabbigaa wuxuu uqdan balan oo قال دون لكن ما هو يبعد المسئول وتكرس نجيلة حمله يوم ما أنت يحشرهم إله وضحك الصار قرورا يو أو صار شيئا يو وما يعبدون يو عاود جاء وقول عاود جاء وقال الله من دونه إله فيقول ألا في هاي أنتم مين كمية وقول عاوي جاء أضلتم بالي عباد حاورا أضمد قواس أمهم طلست من سيارة وضد كرم مين كبارين سيارة وضد كرم ربارين قالوا xaydenku ila ayu jire weeye subhana لك tanziha lak ilahu najanan ba kosunata makan ma ahani yam baqi mid habbon ya mid bannaan ya mid sur degala lana anaga nagaw shirtooy annaga taqila ina samaystano in junni kaadiga ستاعدت بمية هذا متعتهم ونومانا اويله ونعاويل ما دينه متعتهم وظن راحي سي وعظهم ابيال قرن وظن عمي حتى نسدك الا قرآن كي الاول الا حسكا كي الاول الا اخرى كي الاول الا واحد عباركي الاول وها عكس سيهى متاعي الدونك امباي مريان رشد الطينة وحل بكي الاول حتى نسدك دينك الاول الاول قرانك الاول حقه الاول وكانوا الحين اغدان قوما بورا قانوا هلاك سميون هل كان هذا الاكسامي من نقول صح كنهم ولكن الخير قاصدا مرايتي يلا بولا إس يجزي يقول عود قالوا سبحانك تنزيها لك ما كان ينبقى وحنا بنانى وحنا رسول تومعلنا عند التخيل هنا صلاة من دونك من أولياء ولكن سلام ما ها متاعته ما ذر حاجزات كان قاله حتى حطانس ذيك إلا أي إلا وين فسق القرآن إلا وين لا هو قال الله إنه إله يسمه را اسوب جل بما حاجات الى يكبر الله لا يكبر الا الله قران كالا وهاي كوغانا الا, إلا, إلا قوم بر فقد كذبوكم كوي مشركين تعب الله فقط كذبوك ويدو كبيين وهاد شيغرتن فقط كذبوك ويدو كبيين ما تقوله وهاد يدين كواشاي وجله وي ديدن دي دي عبادين دي ان دي. فما تصدقون اهل النار كي يا غالي وي كداي ما هو إنه كل ياسسان ولا نصر أن ما وحيدين هيريو وعلى تشيل كرم من يهيرم ولا نصر وعين نجر جار هيرم السام ومن يظلم وفا إلهي عاصيان ومنكم يظلم كأنه نكمضها هو وعلى يوال لسينة إنها دقيو عذابا كبير عذاب عاصين عاصيان يسأل الله يسنسان واتعاف بعلمين هنقانين نفكر إنها الظلمين إلهي الظلمين غير إنها الظلمين هي مخلوق وهي الظلم الصناعي والعشيان صناعي نذكر أدابا كبيرا وما أصلنا ما نادر قبل قمرتها نبي الله محمده من المرسل الصوش الحق إلا أنهم لا يأكلون الطعام سوكوها سمعنا كوعة ونبي رسولك يأكلوا الطعام ويمشي في الأسواق الشقيصاني وهو أصباب في ربق الوحوية هذه كرقة من رسولك الصناعي وهو الشقيصين الجريب هو حتى برتك الثمين جريب هو النجالين يبكي خصوصاً إلى وما أرسلنا ما ندرس قبلك على غرته من المسلمين سوشي حجرا إلا إنهم إلا عذان دري إنهم اليوم لا يكونون دعم منتدي حنيلين ويمشون في الأسواق سوقي حنيلين وفي الصدوان خياني مرة ضقت عودة جالسين وجعلنا وعلي وين يا الله بعض كمبركين ضديه لبعض مبارك الكلام ستنا في الامتحان ولا كل كم امتحان كل اللي يقول له اني واز كنت امتحن عاسيه مضيع واز كنت كان هذا بايده الى محور توي قوار يودع كم الى ان ينظر وان ذكر والله خيف ركه وييريه كان فقير كيكن غني ولا كنت كان عازا الطريقه كان اجرى واز كنت امتحاني انبياء وادك لو الله وجعلنا بعضكم من بعد انتفتنا اتصبرنا كوان لنبقى يو الساعة وصف التان الساعة وصف التان باري سبحانه وتعال ندك ونبقى نبقى سي لو قلدي ويقول هالكيريه لو قلدي كواي إلهي سامدوني إلهي سامدوني إلهي سلمك وكذلك حضيتها حقا وحلصين أيها حنوكي إلهي اسمك وليا كوالباني كوالي وعني كوالي سبحانه وتعالى فقار وقدي كوالي مرمو إلهيسي هو وكا وحلوه امتحاني حنون هو وحلوه امتحاني إلهي عساسي هو مرحب على قدر يقوه رعي دكساسي سويه امتحاني مدعونا من بعض الفتنة التصبرون la وصفة بلتان هو الله اللبى اليوم وكان ربكا فبلاه وفعل البصيرا عالم وحلوه ووصن إلهي ووهي إلهي ذاتي وصر إلهي وكو أركا ووكوهي بوهي سبحانه صبر مرك وإلهي ويديسا صبر و وهو صبر ككوين وهو كخير بدن مجرب قال يبو الرسول صلى الله عليه وسلم وما عد لها حد عداء خيرا وهو من الصبر وهو كخير بدن وهو كواس عد صنع والروب إلهي سيصبر مجرب وليس يصعب كالحقي والله أعلم